بسم الله الرحمن الرحيم وطه والزيتون وطه والسين و هذا الذكر لقد خلقنا الانسان في ثم اسفل سافلين ثم رفعنا له اسفنا عليا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا غير ممنون Anna yo kan ze أليس الله do medir, Anna